بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت لأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منذفا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 أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر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 ما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما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 وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرس مرفوع إن أنشأنا إن شاء فجعلناه هدى عربا أترابا لأصحاب اليمين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 أنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون ايدنا متنا وكنا ترابا وعظاما اول اول أو اول الأولون قل إن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 فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نذلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلو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 إنا لمغرمون بل نحن محرومون افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون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 فَلَوْلَا إِذَا فَلَغَتِ الْعُلْقُوبُ وَأَن تُمْحِنَ إِذِ اتَّبَزُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِن لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْر مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إن كنتم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 ما إن كان من المكذبين الظالمين فنجل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم